متاع. وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أوثى وهو مؤمن فأولئك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 فيقول الضعفاء للذين استكفر إن كنا لكم تبع إن كنا لكم تبع فهل آت مغنون عنا فهل آت مغنون عنا نصيبا من النار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 قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا فلا قالوا سدع وما دعاء الكافرين إلا في ضلال اننا لن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 وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ